Listen to me. يَقُصُّ <تصفيق> فِي فَاوٍ <تصفيق> صُرَّتٍ بِعَيْنٍ دُنُوٍّ барои mm -hmm. Ah uh -oh. انت تنب كما خلت نفس سن بالامس إن تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من للحين وان جاء الرجل من اقصى المدين ما لنا ايا من <تفرج> وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَنْ يَنَقَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَنْ يَفْدِينِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ولم 129. قال فلا نستي حتى يصفر الرعاة وأبونا شيخ كبير 120. 119. في البقعة المباركة من الشجرة 110. نودي من شاطئ الهاد الأيمن 111. في البقعة المباركة من الشجرة 112. يا موسى ان النامين اسلك يدان كفي جنب تخرج بيضاء 119. فذلك هو آمان من ربك إلى فرعون وملئه 110. إنهم كانوا وَاخِيَاهُ نُجُوَى وَأَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلُ مَعِيَ رِدٍّ أَنْ يُصَدِّقُونِ فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ 113. أخاف أن يكذبون 114. قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا بآatiأَ kuma mangit tan va 129. وظنوا أن وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُ Quan Fo ilin 119. <تصفيق> إنا 121. أنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من 119. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا فيقولوا a no. ما يتبعون أهواءه ومن أضل ممن اتبع 117. وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون 118. الذين آتيناهم when in 119. وعسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون 110. وإذا سمعوا الله وأعرضوا كلا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وقالوا شيء رزق رزق man sa do oh. كيو لوكو ما يشا الله لا اله الا هو في الاولى و له الحكم ال اليه تطيع كل الله حيث ان صوم ترد الى يوم القيامه من اله غير الله يعتيكم بضياع ان تسمعون قل ا 119. فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون 110. 119. ويقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون 110. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا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 119. قال له قومه لا تفرحن الله لا يحب الفيحين 110. وابتغ فيما كما أحسن الله إليك لا تغضي الفساد في الأرض إن الله لا يحب يَسْأَلُونَ عَنْ ذُنُوبِهِمُ <المجرمون. تصفيق> وعلى الليل أوتوا العلم وإن كنت والله خير لمنى من وامن صالحا ولا يلقىها 117. والعاقبة للمتقين 118. من جاء بالحسنة فلو خير منها 119. ومن 111. وعمل السيئات إلا ما كانوا يرمنون 112. إن الذي فرض عليك الكرآن وَلَا تَكُونَنَّ ضَغِيرًا لِلْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنَايَاتِ اللَّهِ بَعْدَئِذُ الْمُنْجِلَةِ لَيْهِ وَادْعُوا إِلَى رَبِّكَ وَلَا من <تق> المشركين وما تدعو مع الله إله ما What